Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal muzzemmil Qumillayla illa qaleelah Nisfahu awinqus minhu qaleelah Auzid عليه ورتil القرآن تغتيلا Auzid عليه ورتil القرآن تغتيلا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 فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السماء منفطر به كان وعده مفعولاً إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً Innabarakah yalamu annakatqom adna min thuluthi al-lail wanisfahu wathuluthuwa ta'ifatum min al-ladin magh. Wallahu yudzir al-laila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 Fakrāu ma'āt yassar min, wa aqimu salat, wa aatul zakat, wa aqrudillāh qardan hasana, wa ma tukadimu li'āfusikum min khair, tajdohu 'aladillāhi huwa khairah wa aghmajara, Inna Allahu Wafuru